114. فسوف يعلمون 115. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 116. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 117. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون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 114. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 115. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 116. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 117. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 112. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين 113. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 114. ولقد علمنا منكم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 117. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 118. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 114. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 115. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 116. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 117. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ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 111. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 112. إلا عبادك منهم المخلصين 113. قال هذا صراط علي مستقيم 114. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 111. أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 114. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَاجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 114. قال فما خطبكم أيها المرسلون 115. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 116. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 117. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 الليل والتابع أدبرهم ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تمرون وقدينا إليه ذلك الأمر أن دبرها أولئك قطور مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء في فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إن نهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة شرقياً، فجعلنا عليها سافلها، وأنقذنا عليهم حجارة من سجير. إن في ذلك لآيات. تَوَسْمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْمِ مُقِيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَاتَّقُوا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ وَلَئِن قَالُوا كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا مِنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ 114. فأخذتهم الصيحة مصبحين 115. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 116. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق 117. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا كسبع من المثان والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعمنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخفنا حك المؤمنين وقل إن 117. أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 114. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 115. إنا كفيناك المستهزئين 116. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 117. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 117. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 118. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين